بعد سنين يجي يوم وحبي لي يخلص ولا ينقص حبي ليك حكم كمان حبي من نساني الخوف اللي انا خايفه مين تغير من جواه من بعد ما نصه التاني لقاه مين اللي حبيبي وانا معاه نساني الخوف اللي انا خايفه كم وانا مسا مر الحياه حله في الحياه وفيه ولا بعد سنين اليوم حب لي يخلص ولا من يوم يبسى منو انا لو فات قد بعد حياتي بحايه صعبه تغير عليا ولا اتغير مع ولا يوم انسى وازاي واليوم مين اللي ينسى الحب اللي وسى والنس حياتي ومني ده هي حاجه مر الحياة حلا معايا وانا في الحياة وفي انا مقاس ولا بعد سنين يجي يوم وحب لي يخلص ولا يمقاس حبتيك ممكن كمان حب لي لقي زايد مرتك من يوم وكان بالنسبة لي حبيب زمانه كمان 雨 O karlige